بخلال في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس دميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا للبلينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض